من أراد أن ينسأ له في أثره أن يبارك له في رزقه وينسأ في أجله ويطال في عمره فليصل الرحم صلة الرحمة التي الآن أصبحت شبه غائبة من كثير من العوائل وهم من الناس عامة من العوائل من أهل البيت الواحد القطيعة ليست بين الجيران اليوم بس أو بين زملاء لا. القطيعة دخلت البيت ففرقت بين الإنسان وأخيه الإنسان وأخته بينه وبين أمه وأبيه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فيها لعنة نسأل الله العافية وهذه اللعنه هذه اللعنه يترتب عليها ما نعيشه من قله بركه ومن تدهور في صلاح ابنائنا وصلاح احوالنا نسال الله العافيه يتكلم ابو هريره في المسجد والمسجد مليء فيبدأ حديثه بكلمة واحدة إذا كان بيننا قاطع فليخرج من المسجد فإن رحمة الله لا تنزل على قوم فيه قاطع فإذا كانت الرحمة لا تنزل على المسجد بسبب قاطع واحد فكيف إذا كان في المسجد عدد هائل نصلي مع بعض والقلوب متوحشه لا يدخل على أخيه ولا يتصل به بل قد حرم زيارته وحرم التواصل معه وسب أخته وطردها وحرمها ومنعها من دخول داره وحرم أن يدخل دارها وخذ ما شئت مما يحدث بين الناس وبالتالي إذا استقر هذا في مجتمعنا حصل الخزي تقول له لن يخزيك الله إنك تصل الرحم والذي يصل الرحم لن يخزيه الله والذي يقطع الرحم ملعون مطلود من الله فأي خزي بعد هذا بل القطيعه تؤثر حتى على عمل الصالح فلا يرفع لي عمل ولا يقبل عند الله حتى نتصالح أنظر هذين حتى يصلح ترفع الأعمال إلى الله فلا ينظر في عمل لا مشرف ولا قاطع واحد له أعمال صالحة لكنه يشرك بالله ما يقبل الله منه ولا ينظر في عمل واحد يعمل أعمال صالحة كثيرة لكنه مقاطع للرحم لا ينظر الله في عمل لا في صلاته ولا في صدقته ولا في صيامه ولا في أعمال بره وخير الناس خيرهم لأهله وأنا خيركم لأهلي يقول عليه الصلاة والسلام بينما حال كثير من الأزواج الآن ومن الناس خيره للناس ولا ينال أهله منه خيرا بل معروف بين أهله وبين قبيلته وبين أسرته معروف بأنه غليظ شديد سيء التعامل يهينهم ويذلهم ولا يكرمهم ولا يتواصل معهم ولا يعطيهم ربما صدقته تخرج للبعيد وابن عمه وأخي وأخوه وأخته ربما من الفقراء والله إن هذا لنعلمه ونعرفه ونعرف أصحاب أن تكون أخته من أفقر الناس ما عندها شيء واقف على باب الجمعية وأخوها معه المال ما يعطيه والله نعرفهم ويعطي غيرها أبعد هذا الخزي خزي والله لن يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم